لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولا راد لأمره ولا معاقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل له ولا سمي له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الآيات بدي السوره كلها وقال تعالى الحمد لله رب العالمين وقال تعالى قل من رب السماوات والارض قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل يَسْتَوِي يستوي وَالْبَصِيرُ والبصير أم تَسْتَوِي تستوي الظلمات والنور أم جَعَلُوا جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالقكم شيء وهو الواحد القهار الآيات وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يتوفاكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى هذا خلق الله فعروا ماذا خلق الذين من دونه وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بلا يوقنون الآيات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 وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم من من شرك وما له من ضير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بتوحيد الألوهية أتبعه ببيان ما يتعلق بتوحيد الربوبيه والجامع بينهما أن المصنف مبتدئ في بيان أركان الإيمان وقد استفتح ذلك البيان ببيان الإيمان بالله عز وجل ويندرج في الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهيته ثم بعد ذلك الإيمان بالربوبية وقد جعله المصنف رحمه الله تعالى تابعا له وأورد سؤالا يتعلق بذلك هو ما هو توحيد الربوبية ثم بينه بقوله هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه إلى آخر ما قاد وهذا البيان الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وإن كان حقا إلا أن الحدود التي يقصد بها بيان الحقائق ينبغي أن تبنى على الإيجاز للإطالة كما أشار إلى ذلك من سيطي في تدريب الراوي والأولى أن, ان يقال ان يقال جريانا على هذا الاصل ان توحيد الربوبيه شرعا هو افراد الله ها ايش تمام كده دخلي ورا نعم وإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وغيره وذاته حسن هو إفراد الله عز وجل بذاته وأفعاله لأننا إذا قلنا إن الربوبيه هو توحيد الله بأفعاله فقط فأين يكون توحيد الذات؟ هل يكون متعلقا بتوحيد العوهية او متعلقا بالأسماء والصفات الجواب لا لأنه لأن توحيد الوهية يتعلق بالعبادة التي هي أفعال العباد التي يتقربون بها والأسماء والصفات هي أسماء الذات وصفاتها فلا تكون مندرجة فيها بل تكون مندرجة في الربوبيه فتوحيد الربوبيه شرعا هو إفراد الله بذاته وأفعاله والجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مندرجة في هذا المعنى وقد ذكر رحمه الله تعالى آيا عديدة في تصديق هذا المعنى مما جاء فيه بيان توحيد الربوبية وآيات الربوبيه كثيرة في القرآن الكريم حتى قال صاحب كتاب مذاهب السلف فيما نقله ابن الوزير في ترجيح اساليب القران على اساليب اليونان ان في القران 500 500 ايه تدل على الربوبيه انتهى كلامه وموجب حشد هذه الآية من الربوبيه هو كون الربوبيه موجبة لتوحيد الالوهيه والعباده كما سبق نعم السلام عليكم هم الآن هذا يقول قوسين ما حد وجد حل لغزها يعني قال هنا الآيات ثم قال من السورة كلها والتي قبل ولا مضاد لها جعلها بمعقوفتين معقوفتين ليست قوسين. معقوفتين ولا مماثله له هذه من أين أنا قرأت المقدمة ما فيها يعني شيء وهنا أنبه تنبيه مهم وهو أن الكتب التي طبعت في حياة مصنفيها فإن المعول هو على النسخ المطبوعة في حياتهم دون النسخ الخطية التي توجد بعدهم وما وجد فيها من خطأ أو تطبيع فإنه يصحح وأما الزيادات على النص والنقص منه فإن المصنف كان يجري ذلك في أثناء تصحيح كتابه كما حدثني أحد تلاميذ الشيخ حافظ رحمه الله تعالى أنه كان معه في تصحيح كتبه عند الطباعة فيزيد فيها وينقص منها وهذا الكتاب طبع في حياة المصنف فالمعتمد هو الطبعة التي كانت في حياة المصنف وهذه تكون فقط مصححه لما قد يكون فيها من أخطاء الطباعة فحسب هذا شيء غفلنا عنه فالاولى أن نستحصل على النسخة التي طبعت في حياة المصنف وذلك في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وهي المعتمدة وهذا الأمر قد أخل به باخره فأضر بكتب المصنفين من العلماء الذين ابتدأ نشرهم لكتبهم في زمن الطباعة كالعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي فإن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي كان يكتب مؤلفاته ثم يبعث بها إلى مصر وشيء يسير منها طبع في الشام فكان يصحح تجارب الطباعة ويزيد وينقص منها فالمعتمد هي الطبعة التي في حياته وأما النسخ الخطية التي توجد فهي شيء كان قبل ذلك وقد دخله التغيير والتبديد فالمعتمد هي النسخ التي طبعت في حياته فيصلح ما فيها من أخطاء طباعية فقط وأما الزيادة والنقص فلا ينبغي لأنه عدل عنها في تصحيح التجارب أي تجارب طباعة الكتاب فضلا عن اعتماد نسخ أخرى وترك تلك النسخ كما وقع في كتاب القواعد والأصول الجامعة وكتاب القواعد الحسان فإن ناشري الكتابين من المعاصرين تركا تلك النسخ وعول على نسخ خطية ومن قارن بينهما وجد أن عبارة الشيخ في النسخ المطبوعة أصح وأن له اضطرابا في عبارته في هذه النسخ التي اعتمد فيها على نسخ خطية فإن النسخ الخطية تكون منسوخة بعمله ولا يعول عليها ولا سيما كتاب القواعد والاصول الجامعة فانه قرئ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في هذه الطبعه التي طبعت في حياته قبل وفاته بستة اشهر فهي المعتمدة دون غيرها ومثله ايضا هذا الكتاب فليتنبه لهذا الاصل نعم سدد الله لك سؤال الناضد توحيد الروميه جواب هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو, أو عدم أو إحياء أو إماتة جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبيه أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كالعلم الغيبي وكالعظمة كعلم الغيب. كعلم الغيبي. كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك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 وان يمسسك الله بمر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله الايه وقال تعالى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 الايات وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الايه وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمه ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما اسكنته ناري وهو في الصحيح لما بين المصنف رحمه الله تعالى توحيد الربوبيه اقتضى ذلك أن يذكر ضده فأورد سؤالا عن ذلك فقال ما ضد توحيد الربوبيه وأجاب بقوله هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل حتى قال أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته فرد المصنف رحمه الله تعالى ضد الربوبية إلى شيئين اثنين أحدهما اعتقاد متصرف مع الله سبحانه وتعالى والثاني اعتقاد منازع له عز وجل ولا تنحصر ضدية توحيد الربوبية في هذا بل الأمر فيه كسابقه فإن توحيد الألوهية ضده الشرك كما ذكر المصنف فسأل عن ذلك بقوله ما هو ضد توحيد الإلهية ثم أجاب عنه بقوله ضده الشرك وكذلك توحيد الربوبيه ضده الشرك وهذان الأمران مندرجان في هذا الضد فإن اعتقاد مصرف أو اعتقاد منازع لله هي من جملة الشرك وشرك الربوبية كشرك الالوهيه فإنه ينقسم باعتبار قدره إلى شرك أكبر وأصغر فمن شرك الربوبية الأكبر اعتقاد المتصرف مع الله أو المنازع له ومن شرك الربوبيه الاصغر اعتقاد ان التعليق والتمائم اسباب لحصول النفع ودفع الضر فشرك الربوبيه واقع منه اكبر ومنه اصغر وهو ضد توحيد الربوبيه فلو اجاب المصنف رحمه الله تعالى بمثل ما أجاب به في توحيده الإلهية لكان ذلك هو الجاده السالمة من الاعتراض والإيراد وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيا تدل على تفرد الله عز وجل في تدبير الكون وأنه لا يوجد منازع ولا شريك ولا ظهير له فأورد جملة من الآي ثم أتبعها بحديث عزاه إلى الصحيح وهو في عزوه إلى الصحيح إنما يقصد أصل الحديث وهذه طريقة جماعة من العلماء يعزون الحديث إلى كتاب يريدون أصله لا لفظه كما قال العراقي في أنفيته والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميد ميزا وهذا الحديث في صحيح مسلم لكن ليس بهذا اللفظ فقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته وأما اللفظ الذي أورده المصنف هنا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث إلهي وإن لم يقع التصريح به في رواية مسلم نعم <تصفيق>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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله تعالى لنسك مثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وغير ذلك وفي الترمذي عن أبي بن كعبر رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم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 لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان توحيد الالهيه والربوبيه بقي عليه من انواع التوحيد الثلاثه توحيد الاسماء والصفات فاورد سؤالا عنه ما هو توحيد الاسماء والصفات ثم عرفه رحمه الله بقوله هو الايمان بما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلا وامرارها كما جاءت بلا كيف وهذا الذي ذكره حق في نفسه لكن المناسب لأن الفاض المؤدية المودية إلى الحقائق بأقصر طريق ان يقال إن توحيد الأسماء والصفات شرعا هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا هو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا هذا هو حد توحيد الأسماء والصفات والمشرع الروي الموقف على مال الله من الأسماء والصفات هو خبره سبحانه عن نفسه أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلا ذلك ان عقول الخلق لا قدره لها على معرفه ما له سبحانه من الاسماء والصفات بل لا بد من خبر صادق معرف بها وذلك الخبر هو خبره سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا قال اهل العلم اسماء الله وصفاته توقيفيه أي موقوفه على خبر صادق من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجلائل ذلك متقاطرة متنوعة وإلى ذلك أشار السفاريني بقوله لكنها في الحق توقيفيه لنا بذا أدلة وفية فكل اسم خرج عن خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعتد به وما صح عن الصحابة رضي الله عنهم من ذلك فإنه يرجع إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من المرفوع حكما، فالآثار المروية المتضمنة لشيء من أسماء الله وصفاته عن الصحابة هي مرفوعة حكما وإن كانت موقوفة لفظا، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، بل لا بد أن يكون. مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن خفي علينا خبره صلى الله عليه وسلم المباشر عن ذلك الاسم أو الصفة كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود أنه كان يقول في سعيه رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم وصح هذا ايضا عن عبد الله بن الزبير والأعز إنما يحفظ في هذين الأثرين ومثل هذا مما يكون له حكم الرفع في عده من اسماء الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بكيفيه الايمان بها امرارها كما جاءت بلا كيف والامرار يشمل شيئين اثنين احدهما اثباتها لله عز وجل اسماء وصفات والاخر اجراء معانيها على ما تعرفه العرب في لسانها اجراء معانيها على ما تعرفه العرب في لسانها ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى بلا كيف اي بلا كيف نعلمه لان الصفات القائمه لان الصفات القائمه بالذوات لا تنفك عن كيف لكن لا علم لنا بكيفيه صفات الله سبحانه وتعالى لحجب ذلك عنا فكما ان علمنا بذاته سبحانه وتعالى محجوب عنا فان علمنا بصفاته تابع لذاته وقد ذكر الخطابي والخطيب البغدادي وكان متعاصرين قاعده شهيره اشاعها, بعده أشاعها بعدهما ابو العباس ابن وهي قولهما القول في الصفات كالقول في الذات فان هذه قاعده اثريه وليست قاعده تيميه وهابيه بل هي محفوظه عن جماعه من اعلام السلف من الشافعيه وهما الخطابي وأبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد وللتالي منهما قاعدة مفردة في جواب الله في الصفاء ذكر فيه هذه القاعدة وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عدود في نظم المعتقد إذ يقول وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه فإن يقل جميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو أي كيف ذاته سبحانه وتعالى فكما أن الذات محجوبة عنا فكذلك العلم بكيفيات الصفات محجوب عنا وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيا تصدق هذا المعنى الذي ذكره أتبعها بحديث الرواه الترمذي عن أبي بن كعب بسند فيه ضعف إلا أنه يروى من وجوه موصولة ومرسله يدل مجموعها على ثبوت هذا الأصل فهذه السورة هي نسبة الله سبحانه وتعالى في القرآن وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما تضمنته من معنى وهي تعجل ثلث القرآن ولأبي العباس بن تيمية رسالة مفردة في بيان معاني سورة الإخلاص كما أن لتلميذه لحفيذه بالتلمدة أبو الفرج أبو رجب كتاب في تفسير صورة الإخلاص وقد تقدم إقراؤه في برنامج الدرس الواحد في إحدى سنواته نعم السلام عليكم سؤال ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة جواب قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه وقال سبحانه قل ادعوا ادعو الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وغيرها من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسم من أعصاها دخل الجنة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 أن من أنواع توحيد الله توحيد أسمائه وصفاته ذكر سؤال يتضمن الكشف عن دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة فذكر آيات وأحاديث تدل على إثبات الأسماء الحسنى لله فلله عز وجل أسماء وهذه الأسماء توصف بالحسن كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى فله الأسماء الحسنى وقال تعالى له الأسماء الحسن ومن الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين وايضا وأيضا حديث الآخر وحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره وإسناده حسن وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك الحديث وهو حديث عظيم وابن القيم كلام نافع عنه أورده في كتاب الفوائد فهؤلاء الآي والحديثين فهؤلاء الآي والحديثان دالة على أن لله أسماء وأن تلك الأسماء توصف بأنها حسنة والحسنة مؤنث أحسن فإذا جمعت الأسماء قيل في وصفها الأسماء الحسنة وإذا أفرد أحدها قيل في وصفه الاسم الأحسن وهذا اولى مما جرى عليه بعض الناس من قولهم لفظ الجلالة فإن هذا اللقب مفرغ مما توجبه الجلاله والعظمة لله عز وجل ولو كان كذلك لاختير في خطاب الشرع وقد استحسن الراعي المالك رحمه الله تعالى أن يقال عيوضا عنه الاسم الجليل وهذا أحسن من قولهم لفظ الجلاله لكنه ليس أحسن من ما اختاره الله عز وجل لنفسه وهو الاسم الأحسن فإذا ذكر أحد شيئا من أسماء الله عز وجل فينبغي بان يقول والاسم الاحسن كذا وكذا اما في بيان اعراب او بيان معنى او اشباه ذلك وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى دليل الاسماء الحسنى من الكتاب والسنه ولكنه لم يورد دليل الصفات من القران والسنه وكانه ترك ذلك لغموضه فان هذه مساله غامضه وقد امتنع بعض أهل العلم من تسمية ما يضاف إلى الله عز وجل صفات وسموها إضافات ونعوتا منهم أبو الوفاء بن عقيل وأبو الفرج ابن الجوزي والصحيح أن لله سبحانه وتعالى صفات وأنها تسمى صفات بدليل القرآن والسنة فما الدليل من القران والسنه ما الجواب ما الجواب ما لا نقصد لفظ صفه زي الايات هذه ولله الاسماء الحسنى نقصد لفظ صفه او صفات او نحو ذلك سبحان ربك رب العزه عما يصفه كيف كيف تستدل طيب وفي ذلك اثبات لانه قال في الصفات بعدها سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فهؤلاء الايات داله على اثبات الصفات لأن الله قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون فنزه نفسه عما يصفه به المشركون ثم سلم على المرسلين لماذا لكمال ما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى ثم قال والحمد لله رب العالمين اي له الحمد لان له الكمال التام في صفاته سبحانه وتعالى فهذه الايه وما كان في معناها فيها اثبات الصفات من القران الكريم ومن السنه نعم ايوه احسن حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيح في قصه الرجل الذي كان يصلي بهم فاذا قرأ سوره قرأ بعدها سوره الاخلاص فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه فقال إنها صفة الرحمن فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله إنها صفة الرحمن وهذا الحديث أصل في إثبات الصفات لله عز وجل وأنها تسمى صفات وقد تعرض له أبو محمد بن حزم فقدح في صحته لكن ما مذهب أبي محمد بن حزم في هذا الحديث غلط كما بينه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهذا آخر التقرير على هذا كتاب وبالله التوفيق. نعم.